بالحلقة الماضية من إتيكات حكينا عن إتيكات الزيارات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية ولا كان القصيرة لساعات من النهار إنما اليوم الحديث مخصص للزيارات الطويلة أكثر من يوم والحديث مع الأخصائية الاجتماعية الآن سيروها ولا يسعد أوقاتك ياها لا يسعد أوقاتك يعني قبل ما نحكي عن الزيارات الطويلة لو نرجع فكرة ذكرناها سابقا حول الزيارات القصيرة المدى وبالتحديد فكرة التعامل مع الأطفال أنه الحساب بالبيت يعني أنه منحاسبك بعدين مو أمام الآخرين حتى ما تنكسر شخصية الطفل طب في حال تكررت المشاغبات وأصبحت غير مقبولة شو الحل؟ حتى لو تكررت المشاغبات وصارت غير مقبولة التربية مثل ما قلت وزكرت بالحل السابقة بتكون بالبيت مو أمام الناس أولاً شان شخصية الطفل مثل ما التي ما تنكسر وبتصير أنه نوع من التحدي بصير نوع من العدائية بصير ما أنا شديت معه أكتر هو يزيد أكثر. الموضوع أكتر فما بدي يكون بمشكلة يصير بأكتر بمشكلة خلاص أنا ممكن بطريقة بلبقة أنه اعتذر من من ضيوف عن تصرف الطفل حاول أن يقعدوا جنبي بطريقة أنه حتى تنتهي الزيارة إذا كتير زاد الموضوع عن حد ممكن بطريقة معينة انا انهي الزيارة او قلل من وقتها بس ابدا مرفوض تماما انه اضرب الطفل امام الناس او انه اعمل مشكلة هلأ لعدة اسباب السبب الاول ممكن انا اضرب الطفل هو يبكي فيصير جو من التوتر اذا عاجز الاخرين فممكن حتى شحن التوتر كتير بتصير اه يعني رح أعطي انطباع سلبي كتير عني وعن زيارتي. هلا بالناحية الثانية كمان الطفل انه لما رح يحس حاله انه أكل أتلي أو انضرب قدام الناس رح يصير عنده بشخصيته شيء غير غير سوي خاصة تكرر الموضوع بشكل بشكل كتير كبير. هلا هاي بالنسبة للأطفال وكمان بالنسبة للأزواج مهما. كثير من شوفة هاي القصة إنه ممكن يزعجو بعض أمام الآخر وينكسر يعني نفسيته أو خاطره ينكسر لأحد. الطرفين. صحيح يعني لهيك كمان كتير مفروض يراعوا الطرفين هيدا الموضوع قد ما نزعج أي واحد من الثاني العتاب او الامور الشخصية بحلوة بالبيت ما بيصير كمان امام الناس يصير مشاحنات يصير قتال يصير انه شيء يوتر جو الجو الموجودين فيه. هيدا غير الانطباعات اللي رح يعطوه عن حياتهم عن سلوبهم عن, سلوبه عن تعاونهم مع متياز. بعض. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انه لذلك الامرين لازم نركز عليهم. يعني منلاحظ حتى إحدى النكت طلعت على الرجال اللي بتخانق مرته أنه خانقيني بالبيت أنا رجال قدام العالم <تصفيق> هذه القصة كتير صعبة خلينا كمان نبقى بالزيارات القصيرة اللي ما ذكرناها يعني في حال زيارة مريض حلق بحال زيارة مريض مثل ما معروف لأغلب الناس طبعا أنه زيارة مفروض تكون قصيرة ما بيصير تتجاوز لربع ساعة أو تلت ساعة أو نص طاعة بالحد الأعلى لإله المريض بيكون كتير تعبان ب للراحة بيكون بحاجة استرخاء فالزيارات طويلة ممكن كتير تسبب له الزعاج فلازم كتير انا كون حريص على مدة زيارة المريض هاي بالناحية من الناحية تاني بالنسبة للعطور والبارفان وهالقصاص المفروض من كتير انتبه لاله ممكن كتير تعمل الحساسي لدى المريض وممكن كتير انه تتقزم حادث فلازم كتير كون حريص عليها من زمن وزمان هالأمر ما <تصفيق> أنا سي رؤى الحديث عن الزيارات ان كانت قصيرة أو طويلة المدى هو أمر كتير مهم ومثل ما ذكرنا المره الماضية إنه يعني لما نكون هذول الأشخاص في يعني لما رايحين بطريقة محببة فحكما رح ننسى حالا نصرف على طبيعتنا ومننسى بعض السلوكيات اللي هي أساسية كان هذا الشخص مقرب أو غير مقرب أو الزياره مرغوب فيها أو لا بالحديث عن الزيارات الطويلة هلا مثل ما بنعرف بسبب الحياة الاجتماعية والظروف اللي صارت ممكن أحد الأشخاص يضطر أنه يطلع ببرى المحافظة ممكن أنه يكون بحاجة أنه يقعد عند قريب له أو صديق وممكن تتجاوز هيدل الزياره اليوم أو اليومين بحكم معمال بحكم جامعة. أي قصة ممكن أنه تخليه يضطر أنه يروح هيك زيارات. هلأ هون كثير من الأداب والسلوكيات اللي مثل ما قلتي ممكن أنه ينساها عن غير قصد. بشر... طبعا. يعني هلا مفروض نحن عم نحكي للتسكير أنه تسكير للناس بهذه الأساسيات اللي هي كثير مهمة. هلا النقطة الأولى أنه المفروض مثل زيارات القصيرة نحن نحكي ونعلم أهل البيت أنه أنا رح يجي بقعد يعني عندك مده كذا يومين ثلاثة انا حد يعني و... <تصفيق> ما دق الباب وفاتي وما معي شنطه <تصفيق> طبعا هيدا من اكبر الاخطاء اللي ممكن كثير تكباب المفروض دائما الاتصال يسبق اي زيارة مهما كان شخص مقرب لا او صديق كثير قريب منه المفروض اني اعلمه بمدته اللي راح اقضيها عنده انه ممكن يومين ممكن ثلاثة بالحد لا اسبوع هلا هم بدي ركز انه المفروض الزيارة تكون خفيفة تكون لائقه ما تتخطط لت... تلات أيام يعني لما بدأت تكون إنه أكتر من تلات أيام رح يصير فيها أحراره رح يصير. إذا أكتر من تلات أيام هي بدأت تكون الحالة القصوى م. اللي اضطراري بيكون الشخص مسافر على غير محافظة وعنده إجراء عمل جراحي بيضطر عند اللي بيمون عليه أو بيقربه يبقى بس نحنا عم نحكي بالحد الطبيعي. طبعا. يعني م. هلا بالأمور الاستثنائية كمرض أو هيك قصص يعني ممكن نتجاوز هاي القصص كتير بس كزيارة عادي او كانه انا بقدر أتحكم بالإيام ما تكون أكتر من تلات أيام هلا لأ ناحية تانية كتير من اللائق لما بديفوت على زيارة شخص ودي أوعده عنده هيد المدي إنه لازم يكون بإيدي شيء يعني <تصفيق> هدية إنه نوع من الحلويات الفواكه هي القصص يعني كمان ساعده شوي بإنه أكيد لأنه راح أوعده عنده مدة طويلة وراح يخفف شوي مصروف عنه هلأ هل ناحية تانية كمان كتير مفروض إنه آخذ معي مستلزماتي الشخصية أو الخاصة في أنا كفرشاة الأسنان فرشاة الشعر وغيره من مستلزمات الشخصية ما بيصير أنا أطلبه من من الموجودين هلا هيدا غير إنه أنا لازم كتير كون حريص على نظافة المكان اللي أنا فيه يعني أنا <تصفيق> يعني ما أقول أترك وراي أكيد مرتبة وإلى آخره <تصفيق> أترك لسد البيت إنه هي تنظف وراي لا هيدا شيء غير غير مقبول أقول أبداً هلا كتير كمان لازم أنا دائما أسأل ربة المنزل إنه شو ممكن إني ساعد أو خاصة بالمطبخ وبإعداد الطعام وبهي وبهالقصص ما بيصير إنه أنا أقعد أنظر الغداء لحتى جاهز لعندي لحتى يتقدم ليه كل يوم لا أنا زيارتي طويلة مو أنه رايح ليوم و... وراجع فكتير مفروض أني أنا أطرح لمساعدي على أهلي البيت هلا آه... كمان أنه نقطة كثير مهمة لازم آه... كون متكيف مع الظروف المختلفة لهيدا البيت يلي أنا قاعد فيه بال... بما هو عليه يعني ما في داعي أنه أنا آه... أبدي أنه انسعاجي من أي شيء مهما كان أنه مزعج بالنسبة لي أنه بكفي أنه مستضيفين يعني فترة طويل فمثلاً إذا كانوا حابين يروحوا بالنزهة أنا ما بيصير أنا إن إنه أنا منعين للنزهة بس ممكن هنه بطبيعة الحال لما م. أنا بدي يزورهم وعندهم نزهة إنه يصير هنه نيا بدون ياخدوني معهم إنه ما معقول يتركوني م. كمان بالبيت لحالي أو بدون يأجلون نزهة لغير وقت م. يعني هلأ ممكن هلا في أشخاص ممكن كتير يكونوا قراب مني فما ينحرجوا من هاي الموضوع إنه طالعين إبقى تضخ أنت وجلي وعمول لكل شغل تماماً إنه أو تطلع معنا ف الخاص اللي هن راح يشوفون انا بعرفهم او ممكن اذا بيج بالبيت انه حافظ على على هذا الموضوع ما ابدا ما اكون عائق بوجه عائق بوزه انه النزهه هلا من ناحية تانية كمان انه قبل انه ما روح او انه غادر منزل المضيفين لازم اتأكد انه انا اخدت معي كل الاغراض الشخصية اللي انا جبتها ما بيصير اترك انه اغراض عنده نوك وهي وهاي, وهاي القصص يعني رتب وراي يعني عزم على اخير <تصفيق> اكيد هلا كتير من الضروري لما برجع على البيت يعني من هيك الشيء المحبب انه ارسل رسالي تشكر للمضيفين ممكن بكاورد ممكن اي شيء عبرلي عن, عن امتنان ليقوا له عن شكري عن انه ما حد انه أنا ايش انا بقدر تماماً. هلا كمان كثير هلأ كما منعرف درجة كثير بها الأيام الحيوانات الأليفة إنه أنا ممكن يكون عندي حيوان أليف قطة كلب إنه أي شيء لا تلي لي ياخدوا معه لبيت لا هلأ ممكن كثير لا من, من الأشخاص ممكن يكون عندهم حساسية بسبب هذا الموضوع ما فيهم يتقبلوا وجوه الحيوانات حتى لو أليفة عندهم بالبيت فهون أنا شو لازم أتصرف ممكن إذا بدي استأذنهم طريقة غير مباشرة إنه أنا كنت حابب أعود عندكم بس إنه معي حيوان أليف لهيك إنه أنا فضلت إنه آخذ مكان بال بالفندق أو بمطاعم حتى, حتى ما أحرزكم حتى ما أحرزكم فهون إذا صاحب المنزل ما عنده مشكلة راح لي لا طاع أنت وما في مشكلة إنه تجيب الحيوان الأليف لو بس هالقد يعني م. هي فعلا موضة دارجة ببعض م. الأماكن أو عند بعض الأشخاص بس هالقد مهم إني أنا ما أترك حيواني الأليف م. بالبيت عند حدا يعني في لازم آخذه معي وأصطحبه لغير مكان إنه أنا رايح لعند ناس حتى لو كانوا أقرباء أو أصدقاء بغض النظر إذا هنهم مرتاحين ممكن من الإحراج هم ما يرفضوا إنه ما عنا مشكلة بس زوقيا يعني. هلأ هي مفروض انه ابدا ما تصير. ولكن اذا اضطر الامر وانه حب انه يروح فهيك هيك بطريقة غير مباشرة بيوصل لهم للفكرة. فاذا هلنه ما عندهم المشكلة ممكن يقول له له عنده المشكلة اكيد رح يقول له, له طيب انه براحتك. فهون لكنه يفضل انه الحيوان الاليف يضل بالبيت مهما كان انه الشخص متعلق فيه او انه بيحب ياخده هلا في كتير من الاشخاص ممكن يكونوا انه زياره لمزرعه او او هيك شيء لقريب لالهم ممكن يكون في بالمزرعة او بالبيت عمال عم يشتغلوا بالمنزل هلأ هون المفروض انه ما يعطوا العامل موجود اي نوع من الهدايا او المال بدون استئذان اصحاب الأصحاب البيت لانه كتير من المضيفين ممكن انه كثير ينزعجوا من هذه الفكرة او ما ما يحبوها حلو كثير الكلام يعني بس خلينا نقول نرجع لنقطه انه انا اذا كنت مستضاف عند احد المقربين او الاشخاص اني رتب وراي او ما اترك شي وراي لانه نوع من الزوق اكيد خلينا نقول نوجه رساله لبعض الصبايا اللي شوي عم يتكلوا على امهاتن انه انتوا يوم من الايام رح تكونوا امهات فمعليش يتشجعوا شوي وصيروا شاطرين مو بس بالحياه العامه ايضا بالبيت ما نترك الحمل على ست البيت نشارك باعمال المنزل اللي ورانا فهيدا امر كتير محبب طل وشرف قبل الكل هاضامي على الحل كبير علينا حل بيلبق الاستقبال وشرف Yes, <laughs> I E se te virar بالحديث عن الزيارات الاجتماعية القصيرة والطويلة الأمد صار وقت نحكي عن زيارات العزاء شو ديك خبرينا آنيسي رؤى عن إ العزاء. هلا ما في شك إنه من أصعب المواقف الإنسانية اللي ممكن يمر فيها أي شخص وتسبب له الارتباك بالتعامل مع الأشخاص هي كيف بيقدم واجب التعزي لشخص فقد حدا عزيز عليه أو شخص مقرب منه. <تصفيق> هلا هل في كتير من الأمور يلي المفروض إنه كتير ننتبه لقلاه ونكون حريصين عليها ويمكن كثير كتير عن أزهانه ممكن تجرح الأشخاص يلي عم نتعامل معهم بطريقة غير مباشرة. فرح أحكي. عن بعض هذه الأمور. هلا أول أول مقطع المفروض ركز عليها إنه تعزي من خلال رسالة هاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هذا أمر كتير مرفوض وكتير إنه هو خطأ وكتير ممكن يجرح الشخص وخاصة إذا كان درجة الأرابي مني كتير كبيرة إلا بحال بحال واحد إنه أنا موجود خارج البلاد وما فيني أو إنه عندي حالة مرضية معينة ما بقدر توصل هلأ حتى هون انه ما بيصير انه كاريسة لنصي ممكن انا احكي تليفون واعتذر انه انا في كذا وضح هيدا الظرف وعزي الشخص يلي, يلي بدي عزي هلا كمان انه ابدا ما بيكافي انه اكتب بعض الكلمات مثل ما قلنا المعزي لشخص بتربطني فيه صلة كتير كبيرة ان كان زمالي او صداءة او حتى معرفة لانه التازي بيتطلب الحضور مني انا شخصيا لحتى اكون جنب هيدا الشخص لحتى اقدر واسيه لحتى أقدر وقف جنبو يعني مثل ما بنعرف ان اللي بيكون يعني فاقد لحدا عزيز منه او قريب عليه كتير هو كتير انه راح يكون مجروح راح يكون مشاعر كتير سلبي فانا بيتطلب وجودي جنبو هل هو هلا. ممكن يحب اكيد ما في حدا فينا وما بيحب يتواصل من الاخرين بس بتحسي بهاي اللحظة كتير صعب اي كلمة عزاء او اي يعني كل هاي القصص الكلام او المواقف او الزيارات ما بتقدم ولا بتأخر من لحظة فقدان الغوالي هلا. صحيح هذا إيدال الكلام ولكن كما بنعرف المشاعر المكبوتي هي كثير صعبة وخاصة على شخص انه فقد حدا عزيز عليه فأنا لما بكون جنبه ممكن يحكي كلمة ممكن يحكي كلمتين ممكن هو لا شعوريا انه من محبتي يحكي لي انه شفت صار كذا انه هيك قال لي هيك عمل ممكن بهي الطريقة بالحكي حتى أنا ولو ما حكيت بأي موضوع عم بفرغ الشحنات السلبية الموجودة داخله فهون أنا بكون أعطيته مثل المتنفس إنه يعبر شوي عن, عن الشحنات السلبية شحنات الحزن طبعا يعني هلا مثل ما بنعرف إنه درجات الحزن الكتير كبيرة إنه شخص بيوصل لمرحلة ما بقى فيه يبكي ما بقى فيه يحكي هلا هون بيكون إنه خطير على صحته النفسي أكثر من إذا أحكيت فأنه هون واجبي وخاصة كحد قريب منه شوي إنه خف عنه هيدا هيدا الموضوع هلأ بالنسبة للكلام بالتعذيب طبعا لما نعرف الكلام لازم يكون قليل كتير المواضيع اللي ممكن انا احكي فيها هي معدودة انه في اسئلة ابدا يعني هي ممنوعة المفروض أني أنا ما أسأل عنه إلا بحال أنه الشخص يلي أنا عم أعزيه هو حب أنه يحكي عنه مثل شو مثل أنه مثلا طريقة الوفاة أنه كيف توفى أنه شو هي الكلمات الأخيرة اللي قالها أنه قبل ما ما يتوفى هلأ بهاي الأسئلة هي ممنوعة يعني خطأ كثير أني أسألة أنه عم تفتح يمكن جروح مثل ما بيقول وخاصة يعني بجي لواسيكي بجي يقول أنا فتحت لك وقلبت لك مواجهة أول مشكلة فهون أنا ممكن إن اني اتحاشى الحديث بهذه المواضيع الا بحاله حتى انه الشخص هو من من حاله حب انه يحكي ويدخل بهذه الامور من الأخطاء يلي الفادحه بهايدي الواجب العزاء انه انا فوت بمواضيع حزيني خاصة في انا او مصائب بتتعلق في انا كشخصيتي لانه الموضوع ما بيتعلق فيك انه طول الوقت ابدا ما انه مناسب لاني حمل حدا هموم فوق همومه او إن... لانه انا رايح واسيه بالنهاية وبهاي الطريقة كل ما هو مطلوب مني هو المواساة مثل ما بيقول لكل مقال مقام يعني انا ما بيصير افتاح أمور محزنة وشخصية بالنسبة لي بهيك بهيك مكان هذا كتير خارج عن الأتيكات وحتى عن السلوك الصحيح. هلا طبعا هيدي قليل كتير انه ممكن نصوفه ولكن إنه إضاء عليه مؤكتر إنه النكات أو محاولة التخفيف عن صاحب المصاب القليم بالعبارات طبعا تناقض المواضيع والكلمات اللي بدنا نقولها اسماء تقديم مواجب العزاء. تماما يعني بكون الوقت أبدا ما إنه ما يعني ما إنه مناسب لهيك لهيك أمور أو أبداً مو مهمتي أنا إنه رفه عن الم... الشخص يلي رايح عدّم له النعازة لا أنا مهمتي إنه أنا عزيه مؤكّد لأنه ما بغير شيء تمامًا هلأ كمان إنه ما بيصير أنا نظارة النظارات شمسية إنه أنا أكون حاطة وأنا عم عزّي الشخص يعني تحسّيه تقليل من احترام الشخص ممكن شيء له حط بيدي حط بالجزان حط مكان بس ما بيصير إنه أنا أو لعبس نظارة عم عزّي الشخص يعني فيها كتير عدم احترام لإله كمان مفروض علي إنه أنا التزم بالباسر رسمي أثناء نواجب العزاء. بعيد كثير عن الألوان الكثير أنه الأحمر الأخضر. هيدا ما بفتكر بالأيام العزاء النظامية اللي بتكون 3 مم. ايام أو خمس ايام ما بفتكر حدا بيتجرأ. ممكن يلبس الواحد كحلير مادي مم. أبيض بس هاي الألوان. هلا هيك المفروض يعني ما بعرف هلا ممكن للتذكر. واحد. للتسكير. مو أكتر من هيك. أكيد اللي مثل ما حكينا نحنا في كثير من السلوكيات اللي هي موجودة عند, عند الناس وهني عم يشتغلوا فيه وبيعرفه ولكن نحن عم نحكي بشكل عام بالعموميات الم المعروفة حتى نذكر فيها والمعروفة حتى نسلط الضوء عليها. هلا كمان النقطة اللي لازم نحكي فيها آآ آآ إنه المدة المد المسموح المسموح فيها لتقديم واجب العزاء هي المفروض تكون ما بين ربع ساعة وما بين تكون بالحد الحد الأعلى هي نصف ساعة يعني ما بيصير أنا أروح عز شخص اني أقعد عنده أكثر من هيك يعني هون رح يصير رح تأيل عليك. هلا هون بس ترجع يمكن للشخص يعني أنا ممكن يكون رايح من محافظة لمحافظة فحكمه ما رح أقعد خمس دقائق م. لأنه ما بقدر أروح غير يوم بالباسبوع العزاء بينما في حال كان بنفس الضيعة مثل ما بيقولوا ممكن أنا روح كل يوم فإذا رحت كل يوم أكيد خمس دقائق وزيادة أكيد أكيد يعني هلا مثل ما قلنا نحن عم نحكي بالأمور العامة ودائما نحنا عنا استثناءات اللي هي أنا خارج البلد أنا عندي وضع صحي معين يعني في استثناءات هذول ممكن ي... انه غير عن هذول الامور فيهم. هلا كمان في نقطة حاب بيحكي عنا غير هدول كان عندي ظرف معين وماقدرت يروح خلال ايام العزاء ال... ال... الاساسي هلا هون انا ممكن اني اضطر روح بأيام بعدين ممكن بعد شهر ممكن بعد شهرين بسبب أنا وجودي خارج البلاد وأنا أجيت وحابب إنه يروح عزي هذا الشخص أو بسبب ظرف صحي إنه مر أو بعدين إنه حبيت روح لعند هذا الشخص هلا هون ممكن كتير من الأشخاص يقولوا طيب إنه مر وقت كتير فأنه عادي أنا روح العبش شو ما بدي إنه أقعد مثل ما بدي يعني هلا هون لا ما بيصير إنه أنت رايح كواجب عزاء أو أنت قايل بدي يروح عزي هذا الشخص فالمفروض كمان أنا أرتدي مطلوب مني إن كان الشباب باللباس الرسمي او الأكثر رسمي يعني وبالنسبة للسيدات الألوان الرمادي الأسود الألوان الغام ما بيصير هذول الألوان فوات حتى ولو كان مضي وقت عليون كثير كتير ما بيصير كمان أنا حول زياره العزاء لا زيارات عادي وأقعد إنه أفتح مواضيع اللي بدي إياها وخلص وكأنه الموضوع راح وانتسى لا لأنه أكيد قد ما يكون هذا شخص بيكون عزيز على الشخص اللي أنا عم عزيه فأكيد مو بشهر ولا بشهرين ممكن يكون انتسع هذا المصاب بالنسبة لأيلون. بس هون يمكن شخص بيقول بينه وبين حاله انه أنا رايح بعد شهر او شهرين فمشكلة إذا بدي أرجع زكره بتصير هاي القصة يعني. فبيتحاش تماما الحديث عن موضوع الوفاة. فبدو يتحدث بأمور أخرى منرجع ونقول من حتى يرفع عن م. نفس الشخص الحزين واللي واقع به المصاب مثل ما بيقولوا. هلا صحيح هلا صحيح انه هذا الشيء ممكن كتير يصير بس مو يعني ترفيه عن الشخص انه انا افتح او, او احكي بالمواضيع اللي بديها اكيد بيكون في مواضيع خط احمر تنكيط انه هيك الانتعال اذا بعتي دال يعني نكون اعرف شو عم احكي اعرف المواضيع اللي عم اطرحها ممكن انا كتير انه انا واسس الشخص او افتح مواضيع اخرى بدون انا ما اجرح الشخص يلي انا رايح اقدم الواشب العزاء مستمعينا إن شاء الله نكون المعلومات اللي قدمنا لكم إياها بما يتعلق ب باتكات الزيارات الاجتماعية القصيرة والطويلة الرسمية وغير الرسمية تكون قدمنا لكم شي مفيد ونتشكر الاخصائيه الاجتماعية لأني سورو أهولا شكرا لإليك شكرا لك